وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما Unzil eline وَمَا ma unzil ila İbrahim ve İsmail ve İspahc ve Yaqub ve وَمَا Asbak ve ma oti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 فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم صبرة الله وَمَنْأَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَابَ لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فنحن له مخلصون أم تقولون إن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 فَمَنْ اللَّهُ بِظَالِمٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ الْأُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ